وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقبوها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ لَّأَقُولَنَّ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَحْبِسُ قَالَ إِنَّمَا يَحْبِسُهُ رَبِّي لِأَجَلٍ مَّسْمُومٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُؤَخِّرُ الْعَذَابَ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ مَا كانوا به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 إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَاوِلُ إِلَيْكَ وَالضَّالِّينَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل حي وكيل أم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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وحبظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابه سائما ورحمة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 وَقدَد أَوْ صَّ نحًان إ قَوْمِهِ إ لَكُم نَّذر مُبين ال تَعغُد إَّ اللهَّ إ أَخافُ عَلَكُم عَذابَ يوْم عَليم فقال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ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 لكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن ضَرَبْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تززري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أَم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون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 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا تَجْزَعُوا ۖ إِنَّ رَبَّكَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 يا قَوْمِ لا أسألكم عَلَيْهِ أجرا إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تعقلون ويا قَوْمِ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكُم بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا عَسَىٰ رَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ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 بَة إلهُ وَآاقِذ بِنَفَتِهَا إ رَبّ عَصاقِم مُتَقم فَإِن تَوالأَو فَقدَدَ أَب اللعتُكُمْ م أُ سِلْلتُ بهِ إلَكُم وَيسَّخْنِ فُ رَبّ قوَْمًا مَ غَيرَكُم وَلَا تَبْرونَهُ شَيْئ إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمَنُوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غذير وتلك عاد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 قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ءَاتَنَاهُنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مريب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ اللَّهِ إن عَصَيْتُ فَمَا تَذِيدُونَ لِيَ غَيْرَ ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسسوها فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسسوها بسوء فان ياخذكم عذاب قريب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 وَمَرَأَتُهُ طَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لشيء عجيب فَالُو أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ أَثُ الْمُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوب.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 وَلَمَّا جَاءَ اتُّصُلُونَ عُقْبًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمُ الذَّرْعُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَفْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَوْمِهِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا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 إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ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 أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا النات أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِينَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّ مَكَلَأَ أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَوَزَطَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا استطعت.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 فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَصْفَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَنْ يُجَادِلُ مَنْ بِظُلْمٍ مُبِينٍ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِقُرانَ قُصّ عَلَكَ إِهَا قَائِمُ وَحَصد وَمَا وَلَمنهُم وَلَكِ وَلَمُ أَ سَمَاءٌ أُونِسَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا يَأْتِ أَمرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكذِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له وَذَلِكَ وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم شُبُهَاتٌ ۖ وَإِنَّ كُلَّ الْأَنبَاءِ لَوَاسِفُ يَنظُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير